يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وما يؤمن بالله ويعمل الخالق يكفر عنه يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات